وأزكى التسليم على حبيب اله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقده من لساني يفقه قولي السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم أيها المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته على الحب والود والخير والبركة نلتقي مرة أخرى على مائدة القرآن الكريم ونسأل الله العلي الأعلى أن ينفعنا وإياكم بهذه الدروس التي نتعلمها لتلاوة القرآن الكريم بالصورة الصحيحة أنا وعدتكم في الدرس السابق أننا إن شاء الله سوف نبدأ مباشرة ونستمع إليكم وأنتم تقرؤون من الصفحة الرابعة المايكروفون الأخوة إذا جاهز خلي يقدمونا اياه إذا موجود نعم فضل إذا لنا إياه المايكروفون جزاك الله الف خير إن شاء الله نستمع بداية طينيا جزاك الله خير خل نستمع إلى أحد الأخوة فضل نعم التتابع إن شاء الله بس تؤكد إن المايكروفون مفتوح خاطر نسمع نعم قول يا الله لي فوق لي فوق يا الله. يا الله ماكو صوت إذن بينما يجهز الصوت إذا أحد عنده سؤال بخصوص الدرس الماضي يسألنا وإحنا نجاوب إن شاء الله شوف المايكروفون هسه يا الله لا زال الصوت معدوم طيب بعد الأحكام اللي أخذناها إن شاء الله من أحكام مثلا الميم والنون المشددتين وأحكام الميم الساكنة والمدود هناك أحكام كثيرة كأحكام الراء وكأحكام النون الساكنة وبقية المدود أيضا الباقي إن شاء الله سوف نتطرق لها المدود التي تلحق بالمد الطبيعي وتلحق بالمد بالمد الفرع أيضا وغيره إن شاء الله نأتيها اتباعا بحول الله وقوته نسمع حبيبي إن شاء الله إذا جهز الصوت نعم تفضل قرب المايكروفون عليك خاطر نسمع بصورة واضحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلينا نسمع الحرف العين منك نكزيان أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم طيب حرف الميم معذره قلنا حرف الميم وحرف الباء قريب جدا مصحيح اثنين من الشفتين فبعض الاحيان يصير التباس اذا ما اهتمينا بحرف الميم راح يكون باء فالان احنا نسمع انا اسمع كانما انت قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيب كانما بها باء واضح لكن من ننطي الغنه للميم ننطيها غنتها الاصليه راح يكون حرف الميم بصورة صحيحة فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضح بسم الله الرحمن الرحيم فضل بسم الله الرحمن الرحيم طيب مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما نعم فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ وَتَرَكَهُمْ فِي شنو حكمها الميم؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ الميم اللي بعدها الفاء شنو حكمها انا سأله هو جزاكم الله خير حكم حكمها الاظهار بل اشد اظهارا طيب لكن انت دغمتها دير بالك منها قلت وتركهم في نعيدها مرة ثانية وتركهم وترك وتركهم في ظلمات ليش؟, ليش تقول وتركهم في لا وتركهم في وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون طيب خلينا نسمع وتركهم في ظلمات لا جيد. يبصرون احسنت اكمل صم بكم يوم فهم لا يرجعون زين الراش كيف الخنه لا يرجعون لا يرجعون زين او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق نعم يجعلون اصابعهم في اأ اصابعهم فيه. نعم. ايه بدون اضغام اظهار يجعلون اصابعهم في اذانهم من المد الصغر. المنفصل لا تنسى لان انت مدية اربعة بالبداية فكمل المد اربعة يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون اصابعهم في, آ... في اذان لا من يجعلون بدنا من يجعلون هي خاطرهم تنساها ونقول لك عيدها النوم يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت زين ارفع ايدك من الكتاب واقرا بس بعيونك احسن يلا والله محيط بالكافرين بعد والله محيط والله محيط بالكافرين احسنت اكمل شيخنا انطل ماي في الفون اللي اللي بجنبك جزاك الله خير شكرا على تلاوتك طيب الله طاسك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرة ثانية نسمع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أحسن قرب المايكروفون شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم زينة بس كلمة الله لفظ الجلالة كان مد الألف زيادة. ما يصير نقول بسم الله الرحمن. لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يَكَادُ الْبَرْقُ يخطف ابصارهم كُلَّمَا رجران من, من قريةنا قلنا يخطى يخطفو مو يخطوفو يخطى الطاء نعم يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارُهُمْ كُلَّمَا لا هستردتها مرة بالضم مرة بالكسرة هستردتها بالفتحة يخطى يخطفو مثل من قلنا أخطأ أو يخطئو يخطف يكاد البرق يخطف أبصارهم يخطف يخطف ايه يخطف ابصارهم يخطف يخطفو يكاد, يخطفو البرق يكاد البرق يختاق يلا عيدني اياها يكاد البرق يخطف أبصارهم زين كلما ضالوا وش فيه احسنت عليك يا بنت عليك ابك وحده وحده اولا اللي يخطف يعني خاف بعض الاخوه الحاضرين او الأخوة المشاهدين ايضا اكو بعض الاحيان يعني بعض الأحكام ما اريد أأثر على القارئ او اسمي الطالب ما اريد اضل اكثر من مره وياه فبعض الاحيان اعبر بعض الاحكام لا عبالكم اني ما اسمعها هسه هو مثلا من قرى يخطف ابصارهم هذا خطا واضح بس احنا شوي نتساهل شيئا فشيئا ندلي على الأخطاء اللي يقع فيها هم نقدر الليح وياه أكثر طيب فضل عيدنا ياها خل نسمعها منك صح يكاد البرق يخطف أوصارهم بس هاي قر على صح يكاد البرق يخطف أوصارهم لا مو يخطفوا, يخطفوا يخطفوا يخطفوا إيه هاي عيدنا ياها بعد تنساها لا ما تنسىها إن شاء الله يلا يكاد البرق يخطف ابصارهم صحيحة كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا اظلم عليهم الشيخنا مشوا في قلت أنت مشوا فيه لا مشوا فيه وإذا بدون مد الها بعدها كسرة ما بعدها يا. فضل مشوا فيه وإذا اظلم عليهم قاموا نعم ولو شاء الله لذهب بسمعهم. لا تدرب عليك, علىك، لا تطول الفتحة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ولا شاء الله لا, لا, لا تقول لذهب بدون ما في ما في داعي أن الفتحة. يلا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم. ليش بسرعه قراه لذهب, لذهب بسمعهم ذهب لسمعه وابصارهم شيخنا الكريم انا ما فيك منك يا اخى مثل ما نقول احنا ولو شاء الله انتبه لي لذهب بسمعهم لذهب ب... لذهب بي لذهب بسمعهم ما قول لذهب بي لا خطا لذهب بسمعهم تفضل ولو شاء الله لذهب سمعهم لذهب بسمعهم لذهب بسمعهم, بسمعهم. بسمعهم. بسمعهم. بسمعهم وابصارهم طيب. إن الله على كل شيء قدير. فكنت حاضر ويانا بدرس الميم والنون المشددتين كنت حاضر من بداية الدروس. إذن مو من بداية بس درس الميم والنون المشددتين إذا كنت حاضر لازم تشدد الميم. إن الله على كل شيء قدير. سنتهم. إن الله على كل شيء قدير. أحسن جزاك الله خير. أعطي المايكروفون لل للأخ اللي بعدك. لا اللي بعدك اللي بوراك جزاك الله خير شيخنا معذره من شوف اكو قضيه مهمه جدا لازم تلتفتولها مثلا الشيخ او اكثر الاخوان يقرون ايش قال ان ان هي ان لو ان اي هي بالكسره واضح هذا الموضوع طبعا هو موضوع كبير يسمونه الاختلاس اكو ناس تختلس اموال مو اكو ناس تختلس حركات فاستحنا الحمد لله ما نختلص أموال لأن بها حرام واختلاس الحركات هم بحرام فالتا ما يصير تقول إن الله إن الله إيه إيه بالكسرة واضح؟ فضل شيخ أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم نحن نلتزم بالنص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أنا ما قلت بسم الله قلت بسم الله الرحمن الرحيم فقلت بسم الله الرحمن خطأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بالكسرة بسم الله الرحمن الرحيم طيب يا أيها الناس عبود ربكم يا أيها النون مشددة إن نون النون مشددة أيها الناس عبود ربكم الذي خلقكم يا أيها النا أن... نون. يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أحسنت ما لدكم تأشرون وتقرون خلي إيديك يعني التباشر عقبا إن شاء الله تقرب بالجامع وفاتح القرآن قدامك وتأشر بصبعك وتقرأ صحيح. خلي إيديك وباوع بعيونك وقرأ يا. الذي جعلكم الأرض فراشا وحدة, وحدة وحدة وحدة وحدة على كيفك وبدون تشديد اللام اللام عليها شدة بس نقولنا من شدد من انطيغنا من قول الذي غير صحيحا الذي جعل لكم الارض فراشا الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء و... على كيفك مولاي جاي تضيع حروف اضيع حرف لا على كيفك حرف حرف امير المؤمنين عليه السلام عندما سئل عن وردت للقرآن ترتيلا قال اقرأه حرفا حرفا, حرفا. حرف حرف خلينا نسمعهم انت جاي تقول الذي جعل لكم الارض اللام في... ما جاي يسمعها أنا تفضل <تصفيق> <تصفيق> الذي جعل, جعل لكم الارض شوف جعل لكم ما تقول جعل لكم جعل لكم جعلكم الارض يعني إحنا سواء قاع إحنا سواء بشرا من طين يلا الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناؤا <تصفيق> والسماء والسماء بناء, بناء أي بناء وانزل و... بناء ايش قد مدهش قد مده البناء اربعه احسنت والسماء ايضا اربعه احسنت يلا والذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء والسماء أو... احنا كلها عندنا على مود الفتحه ايش والسماء والسماء بناء او بناء انتوا المدود يا أخي هم أجوارين واحد وصبي الثاني كل واحد يطير حقه. ليش تطير الواحد كيلو واحد تطير ربع كيلو؟ لا بديان شيء. يلا. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نعم. فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون. زين أحسن أحسن بورك جزاك الله خير. طيب الشيخ خلينا نسمع منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيد بسم الله الرحمن الرحيم نعم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فآتوا بسورة طيب. مثله أحسنت مرة ثانية يعيدنا إياها كلها من البداية وإن كنتم في ريب وإن يعني كيف كن... نسمح لي إن قرأت بالبداية أنا سمعتك قريتها وأن كنتم زين، وقلت خاف متوهم لأن قرأت الشيخ حلوه فبعدين لما وقعت لك بثلاثه اربعه أربعة أكدت أنه أنت قريتها وأن كنتم فأريدها وإن كنتم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا نزلنا إحنا شقلنا على اللام وإظهار اللام مش قد حتي أنا عليها تذكرون من قلنا نقول ان انزلناه في ليله القدر ولقد ارسلنا قلنا نقول وجعلنا لكم الليلة لباسا من قل وجعلنا لو ارسلنا لو نزلنا ما يصير انزلنا فضل مما نزلنا على عبدنا فاتو بست انا قريتها فاتو فأ فأ فأ فأ حظه بختك قريتها فاتو فأ فأ فأ فأ فأتوا, فأتوا, فأتوا بسورة مثله, بسورة مثله فأتوا و... بسورة فأتوا من فأتوا مثله اسمعني التالي تقرا يا خلا ونضح لك لا تستعجل فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة, بسورة, م... بسورة فأتوا بسورة من مثله ليش من هاي ميم مشدده وهاي ميم مشدده قراهن ميم ميم بدون نون ميم فأتوا بسورة من بسورة مثله فأتوا بسورة من مثله و ووادروش شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين أحسن أحسن عبرونا المايك الأحد الأخوة اللي هناك الأخ اللي هناك خلف اسطوانه المسجد الخاتل هناك الطوف خل نسمع حتى الكاميرا ما راح تلقفك هناك زين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم زين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا طيب الميمة مو ميم مشددة مو قلنا ننطيها غنة بمقدار حركتين مو على كل حركة الضيحة راح أخذ منك ألف يعني تطيني هسا أربعة آلاف يلا صارها خمسة يلا زين نعيد وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا أحسنت شيخي شو فأتوا اسمح, اسمح لي اسمع مني لو على كل غنة أخذ منكم ألف هاي كل زرسها من المئة ألف زيان؟ وَإِن كنتم في ريب أقومين مشدّة دواعي الحزن في ريب مما نزلنا على عبده فأتوا بسورة من مثله شوف كم ميم شلون واضحات شلون وضحان الميمات شلون نطيهن غنة هي شاري تطون غنة حتى لو أربع حركات ست حركات ما يخالف بداية بس خلي نسمع الكلمة صح تفضل وإن كنتم وإن كنتم في ريب مما لا شيخنا مو قلت لك في ريب مين مشدد أطيها صوت في ريب منا مما عفوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا هم الطيها ميم ميم مومن ميم اقراها ريب مما نزلنا على عبدنا زين هو يمد الألف ويعوف الأمة يطيها بوسيقى يلا كمل <تصفيق> فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله نعم من دون الله ها دون نعم, نعم. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين شهداءكم من ملتقاء ميمين معناه شنو ادغام مو ادغام شفوي نعم شو ادغام شفوي يقول لا مو شفاه مو شفر بس ادغام, ادغام, ادغام مو شهداء شوف شيخنا انتبه ش... لي شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين هيك الحق هنا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين نعم فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا فاتقوا النار التي نون مشددة دير بالك محطة وقوف نعم. فاتقوا النار. فاتقوا النار التي وقودها. لا لا لا, لا. أنا لك بس المعنى أنت لا. النار التي. النار التي وقودها الناس والحجارة. الناس همنون مشددة حق. الله وإياك من النار. وقودها الناس وقودها الناس. وقودها وقودها الناس والحجارة انت غنة النون شاحنا عليهم انت على غنة النون هي الطلاب وكلها يمنون يا حجي شو تقول وقودها الناس والحجارة زين وعدت للكافرين احسنت بوريكت جزاك الله خير خلينا اخذ من هذا الجانب ايضا قراء عبرونا المايكروفون جزاكم الله خير الواحد من الأخوة نطوها للحج اللي قاعد اليوم قدام الأسطوانة بالعكس يعني واحد وراها واحد قدامها زين <تصفيق> فضل شيخنا من البداية لأورا اي من البداية بعد كملنا نرجع من البداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عدلنا ياه الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسل زمد بيدي لأنت هى المرة قلت أعوذي دمرتنا يعني لا لا ما قلت لا قلت أعوذي لا لا. نعيد التسجيل عيدة. نعيده نعيده يلا خلينا نكمل قرب المايكروفون خاطر نسمع زين بسم الله الرحمن الرحيم احسنت نعيد من الاستعاذة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيد بسم الله الرحمن الرحيم احسنت مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مم. فلما أضاءت ما حوله بعد الطيه المد شويه أخذ نفس قبل تقرا خاطر يصير عندك نفس من الأنف شوف فلما أضاءت ما حوله ذغب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون خذ نفس يلا فلما وضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم احسنت ذهب الله نعيد ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون جيد جيد نعم صم بكم عمي فهم لا يرجعون تربالك على الاخطاء صم صمبكم عمي فهم لا يرجعون مو صحيح كمل صمبكم عمي فهم لا يرجعون أكمل بعد. إن شاء الله من يخلص الدرس نتمرن عليه كمل صمبكم عمي فهم لا يرجعون زينة زياده بس مو جيده زينة يعني كمل او كصيب من السماء فيه ظلمات نعم ظلمات وليس ظلمات هاي تصير حوا ظلمة فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم يجعلون اصابعهم في اذانهم من السواعق حذر الموت هسه نقول ما قلت من السواعق ها من السواعق الحالي. منص منص من الصواعق مو من السواعق مو بالسين بالصاد ها. يجعلون يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر جيد. الموت جيد بس يجعلون اصابعهم في الاظهار اظهار الميم مع الفاء ما كان جيد هل نعيدها يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت نعم والله محيط بالكافرين احسنت جزاك الله خير اكو واحدة من الاخوات تحب تقرا اكو واحدة من الأخوات تحب تقرأ نسمع منها نعم تزولها المايك يلا حبيبي ودوا المايك خلي تتفضل الحجيه خلي نسمع كملينا من بعد ما انتهى الشيخ جزاك الله خير شيخنا على هذه التلاوه طيب الله انفاسك الملاحظات انا ليش أوقف اثناء التلاوه خاطر وحده وحده ننطي الملاحظات فلنعطيهن خلي هو اي قارئ يحفظهن وياكد عليها ان شاء الله ويتابعها مثل الشيخ اللي اخطأ في كلمة يخطفو كنا نتأكد على كلمة يخطفو واضح وايضا الملاحظات اللي باقية اتفضلي خلينا نسمع من نشوفتي الكريمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيد. بسم الله الرحمن الرحيم لكم الدين الالف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يكاد البرق يخطف ابصارهم آه احنا مو عدريد نسوي مسابقة بين النساء والرجال الاخ المخرج اشر لي انه وقت البرنامج انتهى طبعا زين ان شاء الله على المرة الثانية عدريد نسوي لكم مسابقة بس اخاف اصير فوز اصير بيها حزازيات لو اديروا بالكم شوية زين ان شاء الله بالدرس القادم نلتقي ونكمل القراءة نسمع منكم اكتر إلى أن نلتقي إن شاء الله لا يسعني إلا أن أقول لكم على الخير والحب وبركة القرآن الكريم التقيتم مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفلح من صلى على محمد وال محمد صلي على محمد وآل محمد